وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أن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 وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وللكافرين عذابٌ مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاهم الله ورسول